بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون قابيرا وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ لُغْمَهَا تَحْكُمُونَ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإثوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله رفيع رحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجههم أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلادٍ بَعْضًا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُوْلِي أَنْقُمَ عَلَوُهُ فَكَانَ فِي الْكِتَابِ مَسْتَقِرًا